بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين كان الكلام في أن الوجوب المقدمة الوجوب الغير للمقدمه هل هو مطلق او مقيد هناك ذكر رايان لا اكثر الراي الاول للمشهور وهو ان الوجوب المقدمي لو آمنا بأصل الوجود قد عليكم السلام قد نشكك في أصل الوجود ونقول لا يوجد شيء إلا إلا بديه تكمنية لا يوجد وجود شرعي أما لو آمن... لا يبقى مجال لهذا البحث أما لو آمنا بأنه هناك وجوب شرعي للمقدم وجوب غير شرعي للمقدمة فهناك رأيان رأي مشهور وهو أن الوجوب ثابت للمقدم محما كان ورأي لصاحب المعالم رحمه الله أو الذي يستفاد من عبارة صاحب المعالم وهو أنه الوجب الغير للمقدمة مخصوص بفرض إرادة ذي المقدمة فلو أن العبد لا يريد فعل ذي المقدمة ولو لعجل العصيان ومعصية الرب سبحانه وتعالى فالمقدم اشتوي ما قيمة المقدمة حتى تجيب هنا المقدمة لا تجيب هذا قلنا ان المحققين المتأخرين لم يقبلوا من صاحب المعالم هذا الكلام واحترضوا على ذلك وقالوا لا يمكن أن يكون عدم إرادة بالمقدمة سببا في عدم وجوب المقدمة وجوبا غيريا ذكر أستاذنا تقريبا عن المحقق العراقي رحمه الله لذلك وأبطله قال هذا التقريب غير صحيح التقريب الثاني للشيخ النائيني رحمه الله وهو بتنقيح منا استاذنا يقول بتنقيح منا انا راجعت الكتب المربوطه الشيخ النائمي من قبيل أجول التقريرات ومن قبيل فوائد الأصول ومن قبيل تقرير الشيخ الفياض حفظه الله لبحث السيد الحوئي في روح المطلب لم أجد فرقا بين ما قالوه وما بينه استاذنا هنا فما معنى بتنقيح منا وهو بتنقيح منا ليش هذا قيد بتنقيح منا شنو انا اظن ان المقصود بكلمه تنقيح منا ما أضافه استاذنا على ذلك من المقايسة في المقام بين كلام الشيخ العراقي وكلام الشيخ النائني وبيان الفوارق وأنه كيف أن كلام الشيخ العراقي بطل كلام الشيخ النائني ما بطل يقوم رحمه الله بالمقايسة وتوضيح الفوارق بالنسبه للمصطلحات التي بحثها رحمه الله في رد الشيخ العراقي هذا الظاهر انه مقصود بالتنضيح بتنقيح منه هذا والا ففي روح المطلب لا, لا يوجد فرق بين ما ذكره استاذنا هنا وما وردت في أجور التقريرات وفوائد الأصول وتقرير الشيخ الفياض لا فرق في الروح بين هذا وذاك وحينئذ الشيء الذي يشرحه أستاذنا حسب تعبيره بتنقيق منا هذا يقول الوجوب الغيري لو كان مشروطا بإرادة ذي المقدمة كما دعاه صاحب المعالم فمع عدم اراده ذي المقدمة لا يكون ثابتا لا محالة إذن فلو أن الإنسان لم يرد أن يأتي بذي المقدمة ولو أصيحنا هنا تنتفي ينتفي الوجوب الغيري للمقدمة وحينئذ نسأل نقول الوجوب الغيري للمقدمة إذا سقط هل الوجوب النفسي للمقدمه المقدمة هم يسقط او لا يبقى الوجوب النفسي لذي المقدمة على حاله يعني وجوب الصلاه تسقط اصلا هكذا لو انني لم ارد ان اصلي ولم اصيانا وجوب الصلاه تسقط عني او لا فقط وجوب المقدمه تسقط عني فان افترضنا الاول وهو أن وجوب المقدمة تسقط عني فهذا غير معقول غير ممكن لأن الذين يؤمنون بالملازمة الذين يؤمنون بأن الوجوب النفسي للصلاة يتولد منه وجوب غيري للوضوء الذين يؤمنون بذلك يرون ملازمة عقلية غير قابلة للتفكيك لأن الوجوب الغيري ليس باختيار المولى من أحب شيئا أحب مقدمته لا يستطيع أحد أن يحب شيئا ثم لا يحب مقدمته أحب مقدمته وقانون الملازمة لو قلنا بها لا يفرق فيها بين مورد ومورد وما دام أن المولى يريد ذا المقدمة فهو مجبور على أن يريد المقدمة فكيف, فكيف يمكن التفكيك اما لو قلتم أن الوجوب النفسي للصلاة هم تنتهي حينما ما أردت الصلاة الوجوب النفسي للصلاة ايضا تنتهي أنا لاحظت تقرير الشيخ الفياض اكتفى بقوله الوجوب النفسي للصلاة تنتهي إذن معناه انه سقطت عن الصلاه سقطت سقط عن الصلاه سقطت عن الصلاه لان ما احببت ان اصلي وهذا ما محتمل ان تسقط عن الصلاه بهذا الشكل <تصفيق> بهذا المقدار مبين لكن يصوغه استاذنا يصوغ هذا المطلب بالصياغه المناسبه للبحث الذي بحثه ارسالنا في رد الشيخ العراقي هل يقول انه بتنقيح منا فيقول لو كان الوجوب النفسي لذي المقدمه مرتفعا ايضا بحيث الصلاه اصلا سقطت عن الوجود كان معنى ذلك اشتراطه بالإرادة يعني وجوب الصلاة مشروط بالإرادة الصلاة هذا معنى والشرط المذكور إن كان بالصياغة الثالثة من الصياغات التي شرحناها لدى نقاشنا للمحقق العراقي لاحظوا يقايس بينما يبينه مثلا الشيخ النائمي وما بينه المحقق العراقي كلام المحقق العراقي تذكرون حينما شرحناه أمس شققنا الأمر وقلنا أن الشقق الثالث هو مقصود المحقق العراقي شققنا الأمر بين ثلاث احتمالات الأول والثاني قلنا أنهما صياغتان لمطلب واحد وهو مساله سد أبواب العدم أبواب العدم غير الو... أبواب ب... باقي أبواب ابواب العدم والثالث سد كله أبواب العدم ومنها بابه عدم الوضوء ما يتوظف لا يصلي سد هذا الباب واعتراضه يعني كلامه المركز كلام المحقق العراقي المركز عليكم السلام كان على هذا على هذا الفرق يقول هذا الوجوب النفسي هم إذا يعني الصلاة سقطت عن الوجوب إذن الاعتراض الذي أوردناه على المحقق العراقي لا يرد هنا. بالنسبة للكلام المحق العراقي قلنا أنه لا يلزم لا تهافوت لو أن الوجوب الغيري للوضوء السقاط لا يلزم لا تهافوت ولا لغوية. هناك هكذا شرحنا بالنسبة إلى كلام ابطلنا كلام المحق العراقي بهذا البيان ان الوجوب الغيري اصلا تحريك ما بي انما التحريك للوجوب النفسي والوجوب الغيري غير اختياري للمولا بلا اختيار المولا حينما اراد المقدمه أراد ذي المقدمه يريد المقدمه فلا لغويه ولا طلب الحاصل اما هنا لو فرغنا ان الوجوب النفسي للصلاه انتفت خذ يا ريت هم إشكال اشكال التهافت يا ريت يعني الصلاه يريدها ولا يريدها الصلاة من ناحيه لا, لا يريدها لانها لأنه انتفى وجوب الصلاة ومن ناحية يريدها لأن وجوب الصلاة ضروري لا شك فيه فنكتة التافت هنا تأتي نكتة اللغوية هم تأتي لو فرضنا أنه إن لم أرد الصلاة سقط الصلاة عني، فلماذا عمم المولى طلبه طلبه ثم خصصه بمن يريد الصلاة، هل حتى الذي لا يريد الصلاة قال صل قال له صلى، هم مترجع، هذا هذا لغون هذا الأمر لغون. واما ان كان اشتراط وجوب المقدمه بالصياغه الاولى او الثانيه من الصياغات التي شرحناها حينما كنا نناقش المحقق العراقي وقلنا ان الصياغتين في روحهما واحده أن مرجعهما إلى معنى واحد وهو سد بعض أبواب العدم فهذا وإن لم يكن مستحيلا، إن كان هذا هو المقصود فهذا ليس مستحيلا أن يكون وجوب الصلاة مخصوصا بمن سد بعض أبواب العدم ليس محالا هذا ولكنه باطل إثباتان لعلمنا بوجوب سد جميع أبواب العدم فهذا نحن نعلم هذا من غروري الفقه أنه يحرم أن نفتح أي باب من أبواب العدم على الصلاة والصلاة لا تسقط بحالك وصالته واجبا على كل حال وواجب سد جميع أبوابها، فهذا هو الروح حسب ما يقوله استاذنا هذا الروح جواب الشيخ النائمي وهذا الجواب متين ولا اعتراض عليه فالنتيجة أن هل رأيان وما الا إلا هالرأيين بالنسبة لطرف الوجوب إذا تذكرون في, في أول ليلة حينما دخلنا هذا البحث عندنا كلام في أن الوجوب مطلق أو مقيد وعندنا كلام في أن الواجب مطلق أو مقيد فحتى الآن بحثنا مسألة الوجوب وتبرهن بكلام الشيخ النائني أن الوجب مطلق يبقى بعد ذلك يجب أن ندخل من ليلة غاد إن شاء الله في جانب الواجب أن الواجب مطلق أو مقيد هل الواجب هل هو مختص مثلا بالمقدمة الموصلة أو بماذا أو لا مطلق هذا بحث als je een persoon bent, dan kan je een persoon van een